قال الإمام ابن الوردي يرثي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عثى في عرضه قوم سلاف لهم من نسر جوهره التقاط تقي الدين أحمد خير حبر خروق المعضلات به تقاط توفي وهو محبوس فريد وليس له إلى الدنيا بساق ولو حضروه حين قضى لألفا ملائكه النعيم به أحاقوا قضى نحبا وليس له قرين ولا لنظيره لفا القماط فريدا في ندا كف وعلم وحل المشكلات به يناق وكان إلى التقى يدعوا البرايا وينهى فرقة فسق ولاق وكان يخاف ابليس سقاه بوعظ للقلوب هو السياق فيا لله ماذا ضم لحد ويا لله ما غطى البساق هم حسنوه لما لم ينالوا مناقبه فقد مكروا وشاقوا وكانوا عن طرائقه كسالا ولكن في اذاب لهم نشاقوا وحبس الدر في الأصداف فخر وعند الشيخ باستجن ارتباطوا بآل الهاشمي له اقتداء فقد باقوا المنون ولم يواقوا بنو تيمية كانوا فباتوا نجوم العلم ادركها الهباقوا ولكن يا ندامة حاسده فشك الشرك كان به يماطو ويا فرح اليهود بما فعلتم فإن الضد يعجبه الخباط ألم يكفيكم رجل رشيد يراسجنا الإمام فيستشاقوه إمام لا ولاية كان يرجو ولا وقف عليه ولا رباق ولا جاراكم في كسب مال ولم يعهد له بكم اختلاق ففي مسجنتم وغرتموه أما لجزاء بيته اشتراط وسجن الشيخ لا يرضاه مثلي ففيه لقدر مثلكم انحطاط أما والله لولا كتم سري وخوف الشر لنحل الرباط وكنت أقول ما عندي ولكن بأهل العلم ما حسن اشتطاط فما أحد إلى الإنصاف يدعو وكل في هواه له انخراط سيوهر قصدكم يا حابسيه ونيتكم إذا نصب الصراط فها هو مات عندكم استرحتم فعاقوا ما أردتم أن تعاقوا وحلوا وعاقلوا من غير رد عليكم وانطوى ذاك